112. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن مِنْ من قبل لفي ضلال مبين 113. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم 114. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء 111. والله ذو الفضل العظيم 112. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 113. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين قل يا ذين هادون ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس ان زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين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 117. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين 118. بسم الله الرحمن الرحيم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 119. وأيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 110. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون